والسماء والطارق أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الذي يطرق ليلة وما أدراك ما الطارق وما أعلمك أيها الرسول شأن هذا النجم العظيم النجم الثاقب هو النجم يثقب السماء بضيائه المتوهج إن كل نفس لما عليها حافظ ما من نفس إلا وكل الله بها ملك يحفظ عليها أعمالها للحساب يوم القيامة فلينظر الانسان مما خلق فليتأمل الإنسان مما خلقه الله لتتضح له قدرة الله وعجز الإنسان خلق من ماء دافق خلقه الله من ماء ذي اندفاق يصب في الرحم يخرج من بين الصلب والترائب يخرج هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري للرجل وعظام الصدر إن